فاصبر صبرا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إذْيَابِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَسِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤِيِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُوَاجِئُ كَلَّا إنها لغا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان قلق هلوعا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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل طيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون